هذه ا ل ش ي ل ة من كلمات و أ د ا ء المنشد سليمان ل ح م ر ي إ ه د ا ء إ ل ى الشيخ ع ل ويحسن ي الهياشي أ ب و ح م ز ة و إ خ و ا ن ه زعم المراجل والشجاعه لها عنوان وقايد محنك ا ل ع ي ا ر ت م ش ح و ن ة وربعه باني هياش ا هم ا ل م ح ز ا م المليان سلام 「ありがとうございました」「ありがとうございました」「ありがとうございました」「ありがとうございました」「ありがとうございました」「ありがとうございました」「ありがとうございました」 じゃあ。<音楽>